إذا ذلزلت الأرض زلزالها، وأضرجت الأرض أسطالها وقالت إن كان يومئذ جوماً إن تحذف بأن ربك أرشا يومئذ يصدر الناس أشتاكا يرغب أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل يرى